ومكروا أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أمثا ولا تضع إلا بعلمه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 سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليه وتستخرجون حليه تلبسونها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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشئ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزارة وزرة أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا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 فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدود بيض وحمرا مختلف ألوانها وغراب بصود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك.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 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم و جاءكم النذير فذوقوا فمال الضال من من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض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 قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شبكون في السماوات أم لهم شركون في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من الَّذِينَ الظَّالِمُونَ بَعْضٌ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء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 وما كان الله ليُعجِزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرًا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا